117. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 118. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 119. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم 119. فكيف كان عقاب 110. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار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 117. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 118. ربنا وأدخلهم جنة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 113. وإنمقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 114. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم 117. وما يتذكر إلا من ينيب 118. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 119. رفيع الدرجات ذو العرش يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُ بَارِزٌ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ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 117. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 118. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 119. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور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 113. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب 114. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقرون فقالوا ساحر كذاب فلما جآهم بالحق من عندنا قال قتلو قال قتلو أبنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه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 111. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 112. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم 113. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا 111. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 112. وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 117. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا 118. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل 119. وما كيد فرعون إلا في تباب 117. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد 118. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمى سئا فلا يُجْزَى إلَّا مِثْلَهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُلَاءِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ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 111. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 112. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب 117. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 119. وإذ يتحاجون في نار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا. 114. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار 115. قال الذين استكبروا إنا كل فيها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 117. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 118. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 110. هدى وذكرى لأولي الألباب 111. فاصبر إن وعد الله حق 112. واستغفر لذنبك 113. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار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 111. قليلا ما تتذكرون 112. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 113. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم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 111. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 112. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يُفَقُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صَوَّرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 111. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 112. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 111. أصبر إن وعد الله حق 112. فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون 113. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك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 112. والله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 113. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون 114. آياته فأي آيات الله تنكرون 112-أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم